يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ لِسَعْيِ آراضِهَا فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ لَا يُسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةٌ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ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 وَمَا إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ